بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ويعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 عليهم مذارر وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين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 زللنا ملكا لقد قضي ثم لا ينذرون